الظلم والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحبوب والمقروب والصحيح والباطل فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يُتاب على فعله ويعاقب على تركه و يكفي في سق العقاب وجود لواحد من الحصار مع العفو عن غيره و يجوز أن يريد ويتيف العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا يناف العفو و المنجوغ من حيث وصفه بالندن ما يُتاب على فعله ولا يعاقب على تركه و من حيث وصفه بالإباحة ما لا يُتاب على فعله وتركه ما لا يثاب على فعله وترك ولا يعاقب على تركه وفعله اي ما لا يتعلق بكل فعله وترك توابر والعقاب والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمه لا على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ويكفي في سطه العقاب وجود لواحد من العصا مع العفو عن غيره ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فراينا في العفو والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتظاماً ولا يعاقب على فعله والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به نفوض ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاً عقداً كان أو عبادة والباطل من حيث وصفه بالغطلان ما لا يتعلق به النفوض ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً عقداً كان أو عبادة والعقد يتصم بالنفوذ والاعتذار والعبادة تتصم بالاعتذار فقط استلاحا المجلس الماضي فيما يتكرى منه ما ذكرناه تعريف وصول الفقه استلاحا ومركر ما ذكرناه وقفنا عن تعريف الفقه ماذا ذكرنا تعريف الاول التعريف الاصول جمع عصب وماذا قلنا عصب وما ابن عليه غير طيب قلنا الفقه في اللغه لو كنا يطلق على اطلاقات اصطلاحا هذا غير طيب اسلوب واحد واحد طيب 3 اجدنا استنادا نقولوا تقدير اجدنا استنادا ابو بياس استصابه ايش هو بياسه اذا قا... قلنا دليل العز يعني... ما يقاس عليه الفرع لا لحظه خلنا قال كلمه احنا نود انه يوضع الله اكبر حسنا الاصل الذي يقاس عليه الفرع الرابع استصحاب استصحاب طيب قلنا في تعريف الضبط هذا لوطه هو ط طامرت كلام روح كان طيب بالصلاح ام هذا حد عليه تعليق على تعريف متدل علم من اختام الشريعه والفرق بين المعرفه والعلم انه العلم فقط يشمل العلم الضنطال العلم والضن طيب هي ضن العلم يفسر بانه ما كان إدراكه وإدراكه مجازم هكذا على تفسير بعض الأصوليين وهم في جملتهم أغلب من فسره بيادهم المتكلمين, هم المتكلمين. وينبني على هذا مساء الباطلة كما ذكرنا منها الكلام على أخبار أحد غير ذلك صحيحا يقال العلم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية طيب ف... نعم. متعلقة بأفعال العباد أيضا. أو تقول بذلا منها العملية سواء قلت العملية أو قلت متعلقة بأفعال العباد واضح لأنه كلنا راجع إلى أنه فعل من نسبة لي هذا،, هذا الآن التعريف باعتباره ماذا اعتبار النظر إلى كل مفرد من هذا العلم أصول الفقه فعرفنا الأصول وعرفنا الفقه طيب لو ركبنا هاتين الكلمتين فصار هذا علما على هذا الفن صار علما على هذا الفن فما هو هذا الفن الذي هو أصول الفقه أصول الفقه نحن إذا تذكرون ذكرنا سابقا أنه متعلق بالنظر الأدلة الشرعية والنظر في تنظر أولا في الأدلة الشرعية نفسها ثم تنظر في كيفية تستفيد من هذه الأدلة وتنظر في حال من هو الذي يستطيع أن يستفيد من هذه الأدلة واضح؟ عندنا ثلاث. أشياء إذا تعرف تقول هو أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد قولك أدلة الفقه أولا من قولك قواعد أو قولك طرق تقول أدلة الفقه الإجمالية فعلم أصول الفقه هو أدلة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية وحال وحال من المستفيد من هذه الأدلة فنقول أدلة الفقه الإجمالية خرج بذلك أدلة الفقه التفصيلي إلا أن أدلة الفقه التفصيلي كما مروا معنى في تعريف الفقه ويراد بها الدليل الذي يدل على حكم المسألة خاصة يعني تأتي إلى إذا لك ما هو حكم الزكاة تقول حكم الزكاة واجبة لقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا فهذا هو دليل تفصيلي هذا قول الله كذا وكذا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا لك آتوا هذا دليل تفصيلي لأنه حكم في هذه المسألة بينما أصول الفقه أدلة عامة أدلة عام فليست خاصة بمسألة بعينها ليست خاصة لمسألة بعينها فتقول الأمر للوجود كم مسألة تندرجت تحت هذا هذه القاعدة مسألة كثيرة جدا مئات آلاف المسألة تندرجت تحت هذه المسألة الأمر للوجود بينما إذا قلت أقيم الصلاة كم مسألة تندرجت تحتها مسألة مسألتين ثلاث فهي دليل تفسين واضح؟ دليل تفسين فالتفصل فتأتي لكل دليل تأتي له به البتات لكل مساله بدليلها من كتابنا نعم عارفه هو هذا لانك ان تنظر الى تنظر الى الادله وتنظر كيف تستفيد من هذه الادله وتنظر من هو الذي يستطيع ان يستفيد من هذه الادله هذا هو مجمل ما يضر عليه اصل الفقه واضح هذا جزء ما يضر عليه اصل الفقه طيب قلنا ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها الآن عرفت أن الأمر للوجوه كيف تستفيد من هذه القاعدة وأين تعمل هذه القاعدة ومتى تعمل هذه القاعدة وإذا عارض هذه القاعدة شيء آخر هل تخرج من هذه القاعدة او لا واضح وهل هذه القاعدة لها مستثنيات أو لا هذا هو كيفية الاستفادة منها فأين تطبق هذا الأمر أين تطبقه وكيف تطبقه واضح ثم تأتي إلى قلنا وحال المستفيد من هو الذي يستطيع أن ينظر في هذه الأدلة ويجعل هذه الأدلة الإجمالية صالحة في الاستعمال في هذا الموضع غير صالحة في في هذا الموضع لماذا استخدمت هنا القياس ولم تستخدم استصحاب ولماذا استخدمت الاستصحاب ولم تستخدم مثلا قول الصحابي لماذا استخدمت قول الصحابي ولم تستخدم المصالح المرسلة وهكذا لماذا ومن هو الذي يستطيع أن يستفيد من هذا ويطبخ هذا وما هي شروط المجتهد فتقول شروط المجتهد كذا وكذا وكذا فهذا هو الذي يصح له هذا النظر وهذا الاستعمال واضح هذا هو بإجمال واختصار المراد من هذا التعريف حال المستفيد ما هو حال الحال المستفيد هو المجتهد الذي يحكم في الأحكام ينظر في الأحكام يستخرج منها ويستنبغ ما هو الحال ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه من هو الذي يستطيع أن يفتين من هو الذي لا يستطيع أن يفتين من هو الذي, يستطيع أن, من هو الذي يستطيع أن يستهد من هو الذي لا يستطيع أن يستهد إلى آخر واضح؟ هل فيه شروط أو لا؟ الطرق داخل تدخل فيه سيفي لكن قولة أدلة الفقه الإجمالي وكيف يتفيد في استفادة من الحال يستفيد أجمع, أجمع وأعم لأنه شامي شامالي ما يحتاج إليه في أصولكم قال والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة هنا نأتي إلى مثال لم يذكرها المصنف لكن لن نفصل فيها قصنا لأننا لو فصلنا نخرج عن مقصود الكتاب مدام أنه لم يذكرها فلا يصلح أن نذكرها وبالتالي نحن نأخذ فيها درسين أو ثلاثة أو أرمان واضح وحتى لو كانت على سبيل الاختصار عموما أولا ما هو الحكم وما هو المراد بالحكم طبعا نحن لما نتكلم عن الأحكام فتل ما فعلنا في أصول الفقر فما هو الحكم وما أو أي حكم المراد بالأحكام التي نتكلم عنها الأحكام الشرعي تعلق بشارع الله سبحانه ليس ليست أي أحكام وإنما الأحكام طيب ما هو الحكم لغة الحكم لغة المنع الحكم لغة المنع ومنه قيل للحاكم حاكم يجري هذا لأنه يمنع الظالم عن ظلمه لأنه يمنع الظالم عن ظلمه فيقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فنحكم بالقوافي من هجان ونضرب حين تختلط الدماء قال فنحكم بالقوافي من هجان ونضرب حين تختلط الدماء نحكم بقوافي يعني بالشعر نمنعهم الهجاءنا ونضرب حين تختلط الدماء يعني في حرب واضح فنحكم ونضرب حين تختلط الدماغ هذا في جانب اللغة وأما في الاصطلاح وأما الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه مثاله تقول زيد قائم زيد قائم فماذا أثبت لزيد القيامة فأنت قد حكمت عليه بالقيامة واضح؟ قال اطلنا أو نفه عنه فتقول زيد ليس بقائم تقول زيد ليس بقائم فنفيت عن زيد القيامة فحكمت عليه بعدم القيامة واضح؟ هو نسبة امر اثبات امر لامر او نفيه عنه واضحه واضحه ونعيد طيب نسبه شيء الى شيء نسبه شيء الى شيء نسبه شيء الى شيء او نسبه اثبات الحكم هذا اوضح واظهر اثبات الحكم او امر لامر اثبات امر, إثبات أمر. إثبات أمر. انت اذا قلت نسبه حكم عرفت الماء بالماء نسبة شيء إلى شيء أو تقول إثبات أمر إلى أمر أو نفيه عنه طيب. الحكم الذي يبحث قلنا في أصول الحكم ما هو الحكم الشرعي واضح وتعريف الحكم الشرعي ما هو ما هو الحكم الشرعي إذا قلنا في الاصطلاح هو عامة لأن الحكم قد يكون شرعيا قد يكون عقليا قد يكون عاديا واضح شرعي من سبيل الشرع العادي من سبيل الكل أكبر من الجزء نحو ذلك واضح تنظر إلى هذا تقول هذا أكبر مثلا من هذا واضح أيضا قلنا العادي وقلنا العقلي حكم العقلي عندنا حكم عادي وعندنا حكم عقلي العقلي الذي يحتاج الى اعمال عقل واضح الى نظر صحيح قد يكون حسيا قد يكون حسيا واضح كان تقول النار مخرقه لكن الان احنا حن نتكلم على ماذا الحكم الشرعي المتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى نعم عادي اي حكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق حكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تاخيرا او وضع اقتضاء او تاخيرا او وضع خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تاخيرا او وضع التعريف يحتاج الى شرط وبسط لكن لكي لا نخرج عن المص... المطلوب والمقصود ولا نخرج عن, عن المتن نعرف باختصار ونذكر إن شاء الله باختصار المطلوب خير قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اكتظارا أو تخيرا أو وضعا فقولنا خطاب الله خرج به ماذا خطار غير خرج به خطاب غيره والدليل. قوله تعالى إن الحكم إلا لله وقولنا المتعلم بأفعال المكلفين خرج به ثلاثة أشياء خرجت به ثلاثة أشياء الشيء الاول خرج به ما تعلق بذات الله او المعذره اربعه اشهر واضح اربعه اشهر الاول خرج به ما تعلق بذات الله انا كنت بان في التعريف المتعلق بافعال ولم تقل ذوات صحيح وقلت المكلفين اصابت به خرج به ما بذات الله وخرج به تعلق بفعل الله. خرج به بذات الله ذات الله كالالوهيه كالصفات صفات الله واضح الوجه لليد الى طيب الثاني خرج به ما يتعلق بأفعال الله الرزق الأحياء اللي ماتا إلى آخر الثالث خرج به ما تعلق بذات المكلفين خرج به ما تعلق بذات المكلفين إنا قلنا في التعريف ماذا؟ بأفعال فالذوات خير داخله معنا واضح؟ أنت المكلفون مخلوقون كلام ليس عن خلقهم. واضح أنا الآن أتكلم عن خلق المخلوقين واضح ولا عن طولهم ولا عن قصرهم ولا عن عهدات والرابع خرج به ما تعلق بالجمادات خرج به ما تعلق بالجمادات نعم هل تقصد انها يخرج بهذا ايضا نعم يخرج ويخرج من هذا الحيوانات والجمادات نقول طيب واضح؟ الحيوانات عشت مكلفة طيب هل تقصد انها يخرج لا ونقول انها بهذا الأطفال لماذا؟ لأنهم في أصلهم مكلفون الطفل والمجنون هو في الاصل مكلف لكن وجد مانع من التكليف واضح او من إلزامه في الأمر وجد المانع ما هو المانع الصغر في الصريق ما هو المانع في المجنون زوال العطا واضح النائم زوال العطا في الاصل أنهم مأمرون واضح أشار إلى هذا الشيخ المعثيم رحمة الله تعالى عليك شرح الأصول طيب قولنا اقتضاء الاقتضاء يراد به طلب الفعل أو التقل طلب الفعل أو التقل الاقتضاء يراد طلب الفعل أو التقل وذلك عبر عنه بعض الأصولين لقوله في تعرف الحكم الشرعي الخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طالبا أو تخييرا أو وضعا لاستبدل كلمة اكتباء بقوله طلب والطلب إن يكون طلب فعل أو طلب ترك الطلب إن يكون طلب فعل أو طلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الإلزام وإما أن لا يكون على سبيل الإلزام وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام وإما أن يكون ليس على سبيل الإلزام واضح طلب الفعل على سبيل الإلزام هو الواجب واضح وإن شئتها قلت الوجود هو الوجوب وطلب الفعل ليس على سبيل الإلزام هو المندوب أو النذب هو النذب والصيادة تعريف بواحدة إن شاء الله معنا ثم يقابله ماذا الترط طلب الترط فإما يكون على سبيل الإلزام أو لا يكون على سبيل الإلزام نعم على سبيل الإلزام فيماذا؟ فعلا كيف مث puede تطلب الفعل على سبيل الإلزام هناك على سبيل الاختيار طلب, طلب الفعل على سبيل, على سبيل الاختيار؟, الاختيار لا. الـ الـ هو يريدك أن تفعل يريدك أن تفعل هو يريدك أن تفعل فطلب الفعل لا على سبيل الزم لمحاوهكم طيب يقابل هذا أخير. يقابل هذا طلب الترك وطلب الترك أما أن يكون على سبيل الزم أو ليس على سبيل الزم فإن كان على سبيل الزم فهو المحرم فهو المحرم أو التحرين التحرين وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو الكراهة فهو الكراهة طيب. الآن صار عندنا كم حكم أربعة أحكام أربعة أحكام ثم قلنا في التعريف أو تخييرا أو تخييرا فأن تختار فيه إما أن تفعل وإما أن تدرق. وهذا يراد به, يراد به الإباحة وهما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك قلنا هذا هو الإباحة فار هذه الاحكام الخمسه تسمى الاحكام التكليفيه تسمى الاحكام التكليفيه عندنا الاحكام الشرعيه هكذا تنقسم الى قسمين الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين احكام تكليفيه واحكام وضعيه أحكام تكليفية وأحكام وضعية الخمسة التي ذكرناها تندرج تحت التكليفية تندرج تحت التكليفية وقولنا أو وضعا هذا الآن القسم الثاني الذي ستقلق الكلام الأحكام الشرعية كم قسم قسم قسم إلى قسم الأول حكم تكليف والثاني حكم وضع التكليف كم قسم خمسة أقسام والوضع سيأتي تلاما وضعت الآن هذه هذا التكليف واضح خيط قولنا أو وضع. قولنا أو وضع الوضع في اللغة هو الجعل الوضع في اللغة هو الجعل والمراد هنا جعل الشيء جعل الشيء سببا لغير جعل الشيء سببا لغير او شرطا له جعل الشيء سببا لغير او شرطا له او مانعا او عله او مانعا او عله هذه اربعه من هذه الاصولين يضيف اليها ويضيف اليها الشيء يضيف الصحه والفساد مثل فص والفساد والرخصه والعزيمه والقضاء والاداء 15 اشاره صارت 19 الصحه وال صحه والعزيمه والقضاء سنتكلم نحن ان شاء الله على الصحه والعزيمه الاصوليون يختلفون فيما يندرس تحت الوضع الاحكام الوضعيه الوضع يختلفون ف بعض الاصولين يعده بعباره اخرى يعده بعباره في اخرى فيقول خطاب الوضع يسميه خطاب الاخبار يسميه خطاب الاخبار لماذا يسمي خطاب الاخبار لان الشارح لان الشارح بوضعه لان الشارح بوضعه للاسباب والشروط والموانع والعلل لأن الشارع بوضعه بالأسباب والشروط والموانع والعلل أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها طيب لان الشارعه اخبرنا بوجود احكامه وانتفاء او انتفائها وجود احكامه او انتفائها عند وجود او انتفاء تلك الأمور عند وجود او انتفاء تلك الأمور فلو وجدت هذه الاشياء انما ان توجد احكام الله سبحانه وتعالى او تنتفي الاشياء تنتفي احكام الله او توجد هذه الاشياء فتنتفي الاحكام او لا توجد هذه الاشياء فتوجد الاحكام فهذه الاشياء انما ان توجد فتوجد الاحكام او تنتفي فتنتفي الاحكام او توجد فلا توجد الاحكام او لا توجد فتوجد الاحكام واضحه ولا طيب. طيب نمثل إن شاء الله طبعاً ميلاً تحتاج للتعريف هذه الأربع وهذا الذي أنا... أنا لا أريد أن أدخل فيه طيب, طيب. نعرف بي نضر المثال على واحد سهل من إن شاء الله المانع المانع الباب نيضاه المرأة إذا أرادت أن تصلي تتوضأ وتصلي إذا وجد الحيض منع من من منع من الصلاة الحيض مانع الحيض مانع فوجود الحيض أخبرنا الشارع إنه إذا وجد الحيض فإنه يمنع من الصلاة فتنت فيه. ينتفي حكم الله سبحانه وتعالى عنها واضح ينتفي حكم الله لها في الصلاه وضحت قال المدد واضح طيب شوفوا يا سيدي انا ما يلزمني انه جودي انه انا نريد ما أن تشتت البهن لو توسعنا تشتت المهن خلنا فيه ما ذكره وإن شاء الله التفصيلات هذه الأخرى فيما يستقبل بالله طيب والآن ذكر هنا سبعة أحكام ذكرنا أن الأحكام التكليفية كم والوضعية طبعا الوضعية على افتلال الوضعية على اختلاع. من هم من يجعلها أربعة من هم من يجعلها خمسة من هم من يزيد منهم يجعلها ثمانية تسعة ومنهم يجعلها عشر واضح فكلهم دي حسن ما يرى تفصلوا في المنزل المصنف ذكر كم سبعة فغا... فغا... فظاهر كلام المصنف أنه يريد ان الأحكام التكليفية سبعة أنه يريد أن الأحكام التكليفية كم سبعة وهذا عليه بعضه الأصوليين أنه بعض الأصوليين أن الأحكام التكلفية سبعة والصحيح أن الأحكام التكلفية خمسة وأما الصحيح والباطل الصحيح والباطل نعم يدخل في الأحكام الوضعية على تعريف الباطل الأصولي واضح تدخل في الاحكام الوضعيه على تعريف بعض الاصوليين فالصحه والفساد او الصحه والبطلان هذه, هذه من العلامات التي تحتاج الى نظر وبعض الاصوليين يخرجها اصلا من حتى من الاحكام الوضعيه رجع حتى من الاحكام الوضعيه لان على ما الاحكام الوضعيه, علامة. الأحكام الوضعية علامة. الشرط. من شروط الصلاة دخول الوقت شروط الصلاة دخول الوقت هذا من شروط الصلاة واضح فأنت عندما تقول هو من شروط الصلاة فهو تكريفه وضعي فهو علامة على وجود حكم الله إخباره في وجود حكم الله وهما هو حكم الله الصلاة. واضح فانت عندما يدخل الوقت هذا الله إذا دخل الوقت فند ماذا تفعل تصل واضح واضح الله زين هذا نختفي في التفاصيل صار تعالوا طيب طيب الوادي لا اسمعي بس هي, هي. طب <تصفيق> <أولها تصفيق> <الوجوه. الواجه اللعبة تصفيق> السابق. الشيء إذا سقط فقل وجد قل الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها يعني البذن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا صواف فإذا وجبت جنوبها يعني تذبه ورجلها معلقة قضا فذا وجبت جنوبها يعني ثقطت فطل منها واضعه في الاصل الحديث الذي جاور عبد الله بن اخراج له احمد والترمذي وغيرهما كما ذكرت حديث المواقيت قالت ما جاءه المغرب يعني جبريل ما جاءه المغرب فقال قم فصل صل قوم فصل صلي حين وجبت الشمس حين وجبت الشمس يعني حين سقطت الشمس فاضح حين سقطت الشمس هذا المراب وهنا عرفه هو من حيث الأثر فقال ما يتاب على فعله ويعاقب على ترقه ولو أنه قال ما يتاب فاعله ويستحق العقاب تاركه هو أولى نعم اصطلاح اصطلاح نعم رسما أو اصطلاحا واضح ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه أولى من قوله ويعاقب تاركه عندما تقول يعاقب تاركه كأنك تجزم بأنه يعاقب لكن تقول يستحق العقاب أو يستحق في ذات الأمر لكن يرجع إلى أمر الله صحة قد يعفو عنه يوم القيام قد يغفر له قد يتوب واضح ومن الحيث الحقيقة هو أنه نعرفه بقول ماذا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الذي ما تذكرون في تعريف الطلب الفعل قلنا إما يكون جازما وإما لا يكون جازما فأولى التعريفات وأسهلها أن يقال ما كان, طلب ما كان طلب ما كان فعله طلبا جازما واضح او ما طلب الشاري وفعه على سبيل الالزام على سبيل الالزام ما على سبيل الالزام تلزم على سبيل الالزام فانت ملزم به وال والندب. والندم وما طال... ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام طيب ما طلب الشارع وفعله لا على سبيل الإلزام طبعا الندم في اللغة ما هو تقول يندب إذا صاح واضح واضح إذا صاح طيب. هو في الاصطلاة قلنا ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام طلب منك أن تفعل لكن لم ينزلك بفعله ونعرفه بقوله ما يكاب على فعله ولا يعاقب على تركه نشعر في تركه ها كيف طيب. كذلك ايضا قد يقال في النذب انه المعلن يعني لغة انه المعلن قال والمباح الحيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وترك ثواب ولا يطاب فهو إذا نظرت إليه لا تجد به تعلم نبي إذا فعله الإنسان لا يؤجر فإذا ترفه لا يعسم ولا يعاقب على هذا الترك فهو ما لم يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك ما لم يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك المحظور المحضور هو الممنون لغة ترك. وعلى ما ذكرناه طلب الترك فتقول طلب الترك ما طلب الشارع تركه معدأ نقول ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام طيب وال��zet المكروه ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام ما, ترك ما طلب الشارع تركه لا آみ من الممكن أن يكون قد لا يكون أمراً قد يكون نهياً قد لا يقولنا ما طلب الشارع وتركه أولاً ما طلب الشارع وتركه ولا على سبيل الإنزام وفهذه الخمسة عندنا الصحيح نعرفها إن شاء الله ونقف الدرس القادم إن شاء الله نرجع نعرج عليها إن شاء الله على أعجل وإيضاة إن شاء الله سبيل ملكامة للغاية على قول من الوضعي هذا على بعض أقوى ما نريد ستة أدنى واضح؟ معا؟ الله أعلم الأظهر في الاكتفاب الأربعة السر المانع السبر العلم هذه الأربعة الله أعلم محمد طيب نقطة الان احنا اتفقنا الصحه والفساد نتكلم عن الصحه والفساد في العبادات في المعاملات نقطة الله الله اعلى واعلم وسلم